ساموني <تصفيق> ما وبكى الصغير من الألاء عطش يجرعه الحمام وأنا الذي يبو بأضلعي سكب الدموع من الخيام فمضيت أرجز ومضيت ا رجز في العالم ومضت مدام بعقوب معيني في الكف خطت على القرب لكن امر الله تحت الزب يغتال الخيال لا ماء لا أوصال يغتال الخيال لا ماء لا أوصال سميع الصغير علن النهار بطل ان ترى الجلون حدا مسحى المدام سيعود كافلنا القمر ويو العطش عطش القمار وبه ستان احتفل الخيام نرمي له الزهراء لو عاد بالقطر نهدي له الشكر من ام من الزهراء لكن يقول الحال لا ماء لا أغصال لكن يقول نظر الصغير إلى الجساد وله المنون قد احتشار فرقا وتتبعها فرق نظر الصغام بلا عداد نظر السيوف مع العمال شاق الصغير بها شاق الصادر من أرداه والنحر من أدمى مخضوب عباس يا عمّا قد ضاعت الأهال لا ماء لا أوصال قد ضاعت الأهال لا ماء لا ألا الصغير عن السماء لما أظلمت في كربلاء ورأى السكينة في عوين ولمن خيل بها ولماذا الحسين بلا لهوار سأظهر أن ينتظر الكفير والطفل لا يدري بالطعن في صدري والسم في عيني والسيف في نحيي والرأس في العسال لا ما لا اوصال والرأس في العسال لا ما لا اوصال سغموا لما عيني عذرا لأطفالي والكاف مقطوع من جرثة الوار